بوك تو سيدا من تريدست سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون نابوتي في الطريق في الطريق <تصفيق> <تصفيق> هو يُسافر هو يسافر بالموتورسيكل <تصفيق> هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت <تصفيق> <تصفيق> هو يذهب على الأقدام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 هو يسبح هو يسبح. هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر آليه توكاي نيفارنو تش هل سفر الواحد لوحده بالاتوب خطر هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ هل السير في وارسو التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ زاشليسمو لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق ننا نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ مورامو سيفيرنيتي ينبغي ان ندور ونرجع يجب ان ندور ونرجع أين يمكن ايقاف السيارة هنا أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ يتوكاي كاكشنا بركيريشتش؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ كاكو دوغا سسمي توكاي بركيرتي؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Ali smučate? Hel tumarisu ski? Hel tumaris lski? Se boste peljali gor z vlečnico? Hel tasadu biti ila a'la? Hel tasad biti ila a'la? Se je možno tukaj izposoditi smuči? Hel jimkino huna žaru. زلاجات هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي